مشام مشل هو دل اکوسل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 وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض لتفسدن في الارض مرتين ولا تعلم علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاءوا خلال الديار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 فإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن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 وَأََّ الذيِنَ لا يُؤمنِونَ بالِالآخرَِةِ أَعْتَدِناَا لَهُمْ معذاابًا أليم وَيَيدُرُ الإِنسانَانُ بِالشَّرِّدُعَ أَْ بالِالخَييب وَوكَانَ الإِنسانَُ عتُونَ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 وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ قَائِرَةً فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عليك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 ذلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تجعل مَّعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُضَلَّ فَتِيقَاعَ فِي جَهَنَّمَ فَتُلْقَىٰ في جهنم ملوما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 أُولَٰئِكَ كَانَ مَعَهُمْ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ تَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبِتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كبيرا يسبحُ لَ السمواقُ السَّبُ وَالأَرض وَمَن ف وَإّ شيءَ إلا يُسَبّحُ بِحمدهِ وَلا وَِ لا تَفّهُونَ تَسبحَهُ إ كانَان عَليمًا غَفور وَإذا قرَأتَ الْ القُرآنَ جعلنا غَيْنكَ وَبَينَ ال الذيينَ لا يُؤمنونَ بالالآاقَْةِ خجابًا مستوراب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 وَإِنَّ من قَرْيَةً إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي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 ون چلو یل جی نت چل وَنُخَوِّفُهُمْ چور يَزِيدُهُمْ إِلَّا نوئے كَبِيرًا وَذْقُلنا للملاائكَة سجدد لِآدم فسجد إ إليسَ قَا أأَسد لِمنْ خللَق تغنا قال أرأيتك هذا الذي كم ت عليه لاِن أأَفرتني إلى يوم القياام لإن أفرُتن إلى يوم القيامةنأََنكَّذُريةة لاأَحتَنك مذُرية إلا قليلًا قال اذهب فمن تبعك منهم فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء جزاء مؤفور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 فيرسل عليكم عاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا ناصبيا أم أنلتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فُسن عَلَْيكُمْ قاصِفًا مِن الذحِ فَيُِيقَكُم بما كَفَرتُم فَيُغرِقَكُم بماَاكَفَرتُم ثمَُّ لا تبدلَكمم عَلَْنَا بلتَب وَلَقدَدكَ وَ النابَ آدممَ وَوحَمناهُم في البَّ والالْبَح وَوحَمَ النامم فبَرِّ والالْبَحْرِ وَورَزَقُناَ مِنَ الطَيبات وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَرَوْنَ كِتَابَهُمْ فَيَقُولُونَ هَٰذَا الَّذِي أُوتِيتُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا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 وَلَقد صروَتْنا للَّاس في هذا القُرآنِ م كلُ مَمثل فَأَذا أَكسَ النَّاس إلا كُفور وَقالون نُؤمِنَ لك حتى تَفْجرَ ل منِ الْ الأْرضَبُوعىأَْ تَتكونَ لك جََّة مِ نَّخل وَعِنَ بِنْ فَتُفَجر الأنْه فَتُفَجر الْ الأنْهارَِلَلََا تَفجرا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 وَمَن يُضْلِلِ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَاءَ وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ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 قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي الا لمسكتم اذا لمسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قطورا ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل سلبریج اہم پکو لوں پی پوپیواؤ نو او نوکمس کو الأرض فإذا جاء وعد جئنا بكم لفيفا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَا مُكْثًا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَا مُكْثًا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينفر بأسا شديدا من اللذنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كتين فيه أبدا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 إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة, رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آبانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا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 قالوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثَ مِن أَحَدِهِمْ فَبَعَثَ أَحَدَهُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَقَّفْ بِكُمْ أَحَدًا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 فَقَالوا بَنُو عَلَيْهِم بِنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّوَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيِّبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَانِيهِم كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً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 وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعَﺔً قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَكُلَّ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ كَلَامٌ مُّبِينٌ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 وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا على الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِن أَعْنَابٍ وَجَعَلْنَا لِلْأُخْرَى جَنَّتَيْنِ مِن زَرْعٍ وَحَفَفْنَا كُلَّتَيْنِ بِغَمْرَسٍ وَجَعَلْنَا خُلِطَتِ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا فَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أنا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا أَنَا أَكْثَرُ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 وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على رَبِّكَ صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أَوَّلَ مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا واذا قلنا للملائكه اسجدوا لاد فسجدوا الا ابليس كان من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني, أولياء من دوني وهم لكم عدو لئس للظالمين بدلا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 وَرَاءَ الْمُجْرِمُونَ مِنَ النَّارِ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا منع الناس أن وَإِذَا جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلَ ذَلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَا الْمُرْسَلِينَ إِلَّا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 وَتِلكقُر أَهلَكْناَ لََّا غَلَم وَجَعللنا لِمَن لكهَّ مداَا وَإفقَالَ مسَالِفَةَون أَْرَحُ حتىَ أَْنُغَ مجَعَ الْ البَخَينِ أَوْ أَمْض حُقبا فَلََّا فَلَغَ مَجْع بْهِ مَا نَنسافُ تَنْمَا فَّخَدَتَ بلَن في الْ البَحْرِ سربا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 لقياب لا من فقتله قال اقتلت نفسا ذكريه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا